استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك في محل الخضروات السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ أنا بحاجة إلى بعض الخضروات بكم الفاصوليا الخضراء؟ بخمس عشرة ليرة كم كيلو تريد من الفاصولية؟ يكفي كيلو واحد وبكم الطماطم؟ الطماطم بثلاث عشرة ليرة كم كيلو تريد من الطماطم؟ أربعة كيلوغرامات من فضلك حاضر، وماذا تريد أيضا؟ شكرا، لا أريد شيئا آخر عفوا